بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميرا تلك آيات كتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون اللهم الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها مستواة على العرش ثم استوا على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجل لأجل مسمى يدبّر الأمر يفصل الآيات لعلكم بنقاية ربكم توقن وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواش وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يرشن ليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وزر ونخيل صنوان وغير صنواني يسقى بما واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إنَّتِ ذالكَ الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُوا قَوْلُهُمْ أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعلاقهم وأولئك الأغلال في أعلاقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وينستجلونك بالسيئة قبل الحسنات وقد خلت من قدرهم رمتلات قَوِيٌّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى عُدْوَانِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ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 من سر القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله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 وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وضلالهم بالغدو والآطال قل من رب السماوات والأرض قل الله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 قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أوذية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتقاء حية أو متاع زبد مثله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 أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ الْأَلْبَابُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَعْصُونَهُ وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صدر ربي غا وجه ربهم وانصرفوا لا توفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سبوا على نيتهم ويدرعون بالحسنات السجئة أولئك لهم قدر جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائه وأزواجه وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون أهدى الله من بعد ميثاقه ويقطعون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 اناب الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله انا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ما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 ولقد استهزأ برسول من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أَفَمَنْهُوَقَائمٌ عَلَى كُلِّ أَفْسِدٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَدُوا لِلَّهِ شُرَكًا أَقُلْ سَمُوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بنزين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن سبيل وَمِنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعْذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مُوَاقِعٌ من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 قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ماذا من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من مقابل وَأَضَلِّكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْشُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ كِتَابٌ وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عَدُوهُمْ أَوْ نَتَعْفَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ أَتِلَ الْأَضْلَعَ وَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْقِبَ لِحُقْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَادِمًا كَمَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ النَّصْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَشَيْءٌ لَمْ يُخْفَ عَنْهُ لِمَنْ عُتِبَ الدَّارُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اسْتَمْسَلًا قُلْ تَفَادَ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ